ربو بأي يكونوا مع القائل في طبيعة علاقته بهم فهم لا يقهون لكن قرّسون الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأموصهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نطحوا لله ورسوله لا على المحسنين من سبيل والله أفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أدد ما أحملكم عليه قلت تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا رضوا بان يكونوا مع القوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون